وَبِكُم وَيُؤَخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لِنَفْسٍ تَأْخِيرًا وَلَا يَسْتَقْدِمُ فِي أَجَلِهِ ۚ كُلُّ أَمْرٍ مَّقْدُورٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَوْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اَسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنِّي كان وفرا يرسل الثمار عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويمدكم ويجعل لكم جنات وي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 ما يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساتا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم مالهم وولدهم إلا خسارا وَما كَروا مَنْ مَْرَنكُْكُمَر وَقَا لَا تَذَرٌ آلَه تَوْكُم وَلَا تَذَر وَدَ وَلَاسوعَ وَلَا, ولا يَغتَ وَيَع قوَوَانَسقرْرَاب وَقددَ أَوْضَللُ كَ سرُ وَلَا تَزد بِظولِ مِينَ إِللاا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 كَا انْتَذَرُهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تُعَذِّبِ الظَّالِمِينَ إِلَّا